بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل, أمة وهمت كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا لهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كَفَرُوا ينادون لَمَقْتُ اللَّهِ اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون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 فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيبه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من, يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فأخذهم, فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا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 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمَنُوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إِلَّا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف ان يبدل دينكم أو ان يظهر في الأرض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟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 مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إِنِّي أَخَافُ عليكم يوم التناد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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه هي دار القرار وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ من عمل سيئة فلا يجزى مِثْلَهَا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وَهُوَ وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه اللَّهُ سيئات ما مَكَرُوا مكروا بِآلِ فِرْعَوْنَ فرعون بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا, إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم دعو ربكم يخفف يخفف عن لا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علاقة ثم يخرجكم طِفْلًا ثم لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوثّى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك يُرْجَعُونَ يرجعون ولقد رُسُلًا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها, وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم؟ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما أغنى عنهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بِمَا عندهم مِنَ الْعِلْمِ وحاق بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون